قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين Nabīna Muḥammad wa 'ala alaihu asḥābuh min ʾhadda al al maar de, de, hoe deed hij hem? Nama Mushin. Goed. Nee. zijn. Laat het zijn. Laat het zijn. Laat zijn. We van, de Laat het zijn. is الحديث المسند هو ما اتصل سنده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان الحديث اسناده ظاهره الاتصال ونسب الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له الحديث الايه المسند إذن يشترط لوصف الحديث بكونه مسندا أن يكون اسناده ظاهره ظاهره الاتصال وأن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المسند هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اسناده ليس فيه إيه؟ انقطاع إسناده ليس فيه انقطاع فهذا معنى ما اتصل سنده يعني كل راو سمع هذا الحديث من شيخه فليس هناك انقطاع في الاسناد ورفع هذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الحديث الايه المسند ثم ذكر مثالا للحديث المسند ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا فهذا حديث اتصل سنده يعني ليس فيه انقطاع كل راوين سمع هذا الحديث من شيخه من أوله من أول الاسناد إلى منتهى الاسناد وهو مرفوع إيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقال له حديث إيه مسند ما متصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الحديث المتصل فالحديث المتصل هو ويقال له ايضا الموصول يعني الحديث المتصل والحديث الايه الموصول فعند المحدثين هو ما اتصل سنده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم او موقوفا على من كان الحديث المتصل او الحديث الموصول هو ما اتصل سنده سواء نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نسب إلى من بعده من الصحابة والتابعين واضح يا إخوة هذا هو الحديث الإيه؟ المتصل بل المسند خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم المسند ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما المتصل أو الحديث الموصول هو ما اتصل سنده يعني ليس فيه إيه؟ انقطاع لم يسقط أحد من الاسناد كل رأو سمع هذا الحديث من شيخه سواء أكان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم كان موقوفا على الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم واضح نعم ثم قال مثال المتصل المرفوع. المتصل المرفوع يعني الذي اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. ومثال المتصل الموقوف. مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كذا. واضح؟ هذا هو الحديث الايه المتصل او الموصول ما اتصل سنده سواء اكان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ام موقوفا على الصحابه رضي الله تعالى عنهم واضح يا اخوه ف... فيقال هذا حديث متصل مرفوع وهذا حديث متصل ايه موقوف وعرفنا أن المرفوع هو ايه ما أضيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو ايه او صف فكل ما أضيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ايه مرفوع والموقوف هو ما أضيفة إلى الصحابة رضي الله عنهم من قول أو فعل أو تقرير واضح فالحديث المتصل أو الموصول هو متصل سنده سواء أكان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم وقوفا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم طيب هل يسمى قول التابعي متصلا قال العراقي وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق نحن قلنا ما تعريف المقطوع عرف الحديث المقطوع هو ايه احسنت هو ما اضيف الى التابعين من قول او فعل فمن بعدهم يعني اقوال التابعين واقوال اتباع التابعين تسمى بالحديث الايه المقطوع يعني ما اضيف الى التابعين من قول او فعل فمن بعدهم يسمى الحديث الايه المقطوع. فاذا قلت لك عرف الحديث المقطوع تقول هو ما اضيف الى التابعي فمن بعدهم من قول او فعل واضح يعني مثلا اذا قلت لك قول الحسن البصري او فعل الحسن البصري يسمى اكمل يسمى مرفوعا ولا موقوفا ولا مقطوعا كيف عرفت حسن البصري تابعي واضح، فإذا كان عندك قول إلى أحد السلف لابد أن تحدد طبقة هذا الرجل هل هو من الصحابة أو من التابعين أو من أتباع التابعين، فاذا فإذا كان من الصحابة فقوله وفعله يسمى إيه موقوفا، واضح، وإذا كان من التابعين أو من أتباع التابعين فقوله وفعله يسمى مقطوع. والحديث المقطوع هو ما أضيف إلى التابعين من قول أو فعل. كالحسن البصري وسعيد بن جبير واكرمه مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح و زهرى ونافع ومالك مالك من أتباع التابعين. واضح؟ فالصحابة يعني تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعون تلاميذة من الصحابة وأتباع التابعين تلاميذة من التابعين وهكذا وهل أمة جرة واضح؟ طيب فهل يقال لأقوال التابعين فمن بعدهم متصل أو موصول هذا فيه تفصيل أما في حالة الإطلاق فلا في حالة الإطلاق فلا يعني لا نقول حديث مقطوع متصل يعني اقوال التابعين تسمى ايه بالحديث المقطوع فلا يقال هذا حديث متصل مقطوع نحن كده جمعنا بين الايه بين الشيء وضده واضح هذا عند الاطلاق اما مع التقييد فجائز وواقع في كلامين تقول هذا حديث متصل الى الحسن البصري لك قياد الاتصال بالحسن البصر او الى الزهري او الى مالك ونحو ذلك قيل والنكتة في ذلك انها تسمى مقاطيع جمع ايه مخطوعة فاطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة يعني لا نجمع بين الشيء وضد يعني متصل المخطوعة لكن عند التقييد لا بأس نقول هذا متصل عن سعيد بن المسيب او هذا متصل عن اكرمة او هذا متصل عن الحسن البصري لكن عند الاطلاق لا تقول ايه هذا حديث متصل ايه مقطوع نعم الاذا الخلاصة الان يبقى الحديث المتصل اذا قيل لك عرف الحديث المتصل تقول هو متصل سنده سواء اكان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم أما وقوفا على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واضح يا إخوة؟ واضح؟ يبقى كده انتهينا من الحديث المسند والحديث المتصل ندخل الآن في زيادات الثقات مبحث زيادة الثقة زيادة الثقة وهذا المبحث من المباحث المهمه يعني مثلا جماعه من الرواه الثقات 10 مثلا من الثقات رو حديثا واحدا عن شيخ واحد وهو الامام ايه مالك رحمه الله يبقى هؤلاء التلاميذ جميعا رو هذا الحديث عن شيخ واحد وهو ايه مالك رحمه الله لكن واحد من هؤلاء العشرة زاد لفظة لم يذكرها غيره من الثقات واضح؟ يعني هؤلاء العشرة رووا حديثا واحدا عن الإمام مالك رحمه الله وهؤلاء العشرة ثقات لكن انفرد واحد من هؤلاء العشرة زاد لفظة أو جملة في المتن لم يذكرها غيره من الثقات الذين شاركوه في رواية هذا الحديث هذه الزيادة تسمى ايه زيادة ثقة يعني هذا الراو الثقة زاد كلمة في المتن لم يزدها غيره من الثقات واضح واضح الآن يا إخوة يعني مثلا هؤلاء التسعة رو عن مالك بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هؤلاء العشرة رأوا هذا المتن لكن واحد فقط من هؤلاء زاد كلمة في المتن فقال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا فزاد كلمة إيه؟ تربتها واضح فهو زاد كلمة في المتن هذه الكلمة تسمى إيه؟ زيادة ثقة يعني هذا الثقة زاد كلمة في المتن لم يزدها غيره من الثقات الذين شاركوه في رواية هذا الحديث وما اتفقنا ان مضار الحديث على من على مالك يعني انصح التعبير مالك المحطة التي خرج من عندها الحديث لكن رواه عن مالك عشرة من تلامذة الإمام مالك هؤلاء العشرة قالوا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا واضح؟ واحد من هؤلاء العشرة زاد كلمة في المتن ماذا قال؟ قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا هذه الكلمة التي تربتها تسمى زيادة ثقة يعني هذا الثقة زاد هذه الكلمة في المتن لم يذكرها غيره من الثقات ان تعاف له العشرة قالوها لا تسمى ايه زيادة الثقة لان العشرة اتفقوا على هذه الكلمة لكن اذا اتفق اذا اتفقت التسعة على المتن وزاد واحد من هؤلاء كلمة او جملة هنا يتقال في هذه اللفظة زيادة ثقة واضح هذا هو المراد بزيادة الثقة ان يزيد الثقة لفظة أو جملة في المتن لم يذكرها غيره من الثقات أن يزيد الراوي الثقة إحنا قيدنا اشترطنا أن يكون هذا الراوي إيه ثقة فإذا كان ضعيفا فلا تسمى زيادته زيادة آآ آآ ثقة أن يزيد الثقة لفظة أو جملة في المتن لم يذكرها غيره من الثقات ان يزيد الثقه جمله او لفظه في المتن لم يذكرها غيره من الثقات ودائما ما نمثل بحديث ايه زائده ابن قدامه رحمه الله في التشهد فالرواه رواه رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالايه بالسبابه كان يشير بالسبابه هكذا دي معنى الإشارة بالسبابة الرواه اتفقوا على ذلك زائدة رحمه الله زاد وكان يحرقها وكان ايه يحرقها يعني الرواه يعني هذا الحديث رواه مثلا ثلاثة عشرة راويا تلتاشر من الرواه رأوا هذا الحديث اثنى عشرة راويا قالوا كان يشير بالسبابه يعني في التشاهد هذا معنى الإشارة زائده روى هذا الحديث وقال وكان يحركها وكان إيه يحركها لذلك نحن نحرك الإيه الإصبع في التشاهد من من يحرك ومنا من لا يحرك الذي يحرك قال هذه زيادة ثقة ومقبولة والذي لا يحرك كل هذه زياده شاذة هذه الزيادة إيه شاذة واضح إخوة فزيادة قال وكان يحركها واضح معنى زيادة الثقة الثقة يزيد لفظة أو جملة في المتن لم يذكرها غيره من الثقات وهذه الزيادة إما أن تقع في الإسناد وإما أن تقع فيه المتن يبقى الزيادة إما أن تكون زيادة متنية يعني تقع في المت وإما أن تكون إيه زيادة إسنادية زيادة إسنادية والزيادة التي تقع في الإسناد كالاختلاف بين العلماء في وصل الحديث أو في إرساله يعني البعض يروي هذا الحديث مرسلا والبعض يرويه إيه موصولا يعني بعض الرواه يعني مثلا إمام مالك رحمه الله روى عنه عشرة لكن رووه من طريق مالك النافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى ايه مرسل مش نقول المرسل ايه قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فالامام مالك رحمه الله روى عنه مجموعه من الثقات عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ثقه وروى عن مالك عن نافع اكمله عن ابن عمر يعني زاد ايه ابن عمر في الاسنان عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصل هذا الحديث يعني الحديث الثقات التسعه رواه مرسلا يعني التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا الثقة وزاد راويا في الإسناد فوصل هذا الحديث فقال عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الزيادة تسمى إيه؟ زيادة ثقة وهي زيادة إسنادية لأنها وقعت في الإسناد ولم تقع في المتن المتن واحد لكن التسعه رووه مرسلاً يعني من قول التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الراوي العاشر زاد في الاسناد نافعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فوصل هذا الحديث إذن الزيادة إما أن تكون زيادة متنيه يعني تقع في المتن تربتها طهورا وإما أن تكون زيادة إسنادية يعني تقع فيه الإثناء كالاختلاف في وصل الحديث وإرسالي. طيب حكم هذه الزيادة هل تقبل هذه الزيادة أو لا تقبل؟ ما رأيكم هل تقبل هذه الزيادة أو لا تقبل؟ هل تقبل أو لا تقبل؟ اللي عارف يفادي هل تقبل يعني هذه الزيادة المتنية؟ او الزيادة الاسنادية هل تقبل او لا تقبل هل ترد او لا ترد ولا في تفصيل في حكم هذه الزيادة الواضح احن قلنا الثقة اذا روى حديثا فالاصل انه ايه مقبول يقبل لكن هنا في زيادة الثقة هل تقبل هذه الزيادة او لا تقبل وعرفنا يعني ايه زيادة الثقة هل تقبل او لا تقبل أتكلم أشهزة ولكنك لا أتكلم نعم أشهزة في السنة لو كانت ماشية في السيابة الحديثه طيب أحسنت تقبل ولا لا تقبل يا إخوة في, في, في تقبل إينا أصدناك أمس لا ليش يشتعط طيب هند عنده إجابة أخرى فضل تقبل مشروط ما الشروط ضمن الشروط كانت الزياده او في في موضوع الحديث فذكر الحديث يتعلق مثلا امور الحديث يدعو الى الفضائل او الى الاعمال الخيره فهي اخرى نعم طيب طيب الان نتكلم عن حكم الزيادة في المتن حكم الزياده في المتن قال أما الزيادة في المثن فقد اختلف العلماء في حكمها على أقوى فمنهم من قبلها مطلقا يعني من العلماء من قبل زيادة الثقة مطلقا ومنهم من ردها مطلقا يعني من العلماء من لم يقبل زيادة الثقة مطلقا ومنهم من رد الزياده من راوي الحديث الذي رواه اولا بغير زياده وقبلها من غيره ومنهم من رد الزياده من راوي الحديث الذي رواه اولا بغير زيادة وقبلها من غيره يعني يعني اذا كانت الزياده من الراوي نفسه الذي روى الحديث اولا بدون الزياده لا تقبل لكن اذا روية هذه الزيادة عن راو آخر قبلت وقد قسم ابن الصلاح الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام وهو تقسيم حسن وافقه عليه النووي وغيره وهذا التقسيم هو يبال الآن يا إخوة يبقى الذي نريد أن نعرفه أن زيادة الثقة ليس لها حكم مضطرد زياده الايه الثقه ليس لها حكم مضطرد يعني لا نقول انها تقبل مطلقا ولا نقول انها ترد مطلقا واضح لكن تقبل احيانا وترد ايه احيانا فليس لها حكم ثابت مضطرد فلا نقول ان زياده الثقه مقبوله باطلاق ولا نقول انها مردوده باطلاق لكن في تفصيل في المساله واضح تقبل طارة وترد طارة أخرى الحالة الأولى أن تكون الزيادة غير منافية ولا متعارضة مع أصل الحديث هذه الحالة الإيه؟ الأولى أن تكون الزيادة غير متنافية ولا متعارضة مع أصل الحديث واضح يا إخوة؟ كما قال المؤلف هنا قال زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوسق فهذه حكمها القبول لأنها كحديث تفرد بروايته برواية جملته ثقة من الثقات نحن نلخص هذا الكلام نقول أن تكون الزيادة غير متنافية ولا متعارضة مع أصل الحديث أن تكون أن تكون الزيادة غير متنافية أو متعارضة مع أصل الحديث. أن تكون الزيادة يعني الذي زادها هذا ثقة غير منافية ولا متعارضة مع أصل الحديث. فهذه حكمها القبول. هذه إيه؟ حكمها القبول يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لو فرضنا ان بعض الثقات زاد ويلهمه رشده من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين جاء ثقه وزاد كلمه في المتن فقال ويلهمه رشده هل هذه الزيادة تتعارض مع أصل الحديث اللي هو من يرد الله به خيرا يفقه في الدين تتعارض ولا تتعارض لا تتعارض في هذه الحالة تقبل الزيادة من الثقة مطلقا يبقى الحالة الأولى أن تكون الزيادة غير منافية ولا متعارضة مع أصل الحديث يعني بحيث لو قبلنا هذه الزيادة لا نرد الحديث الإيه الأصلي يعني يمكن أن نجمع بين الحديث الأصل وبين هذه الزيادة فان تكون الزيادة غير منافية ولا متعارضة مع أصل الحديث فهذه تقبل مطلقة كتبنا إخوة الكلام ده واضح وعرفنا يعني إيه لا تتنافى ولا تتعارض مع أصل الحديث طيب الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن تكون الزيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوسق أن تكون الزيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوسق نعم إذا كانت منافية لما رواه الثقات فهذه الزيادة هي التي فيها التفصيل يبقى إذا كانت الزيادة منافية لما رواه الثقات فننظر اذا كان الذي زاد هذه الزياده احفظ واتقن او اكثر عددا ممن لم يزد هذه الزياده قبلنا هذه الزياده ثاني اذا كانت الزياده منافية لما منافيه للحديث ننظر في حال الراوي الذي زاد هذه الزيادة إذا كان هذا الراوي أكثر حفظا وإتقانا وضبطا ممن لم يزد هذه الزيادة قبلنا هذه الزيادة يعني آن نحن نقارن بين الذي زاد والذي لم يزد هذه الزيادة واضح؟ طيب، إذا كان الذي زاد هذه الزيادة أوسق وأحفظ وأتقن قبلنا ايه زيادة. الزياده طيب اذا كان الذي زاد هذه الزيادة اكثر عددا ممن لم يزد هذه الزياده ايضا ايه تقبل واضح يا اخوه طيب اذا كان الذي زاد هذه الزياده اقل حفظا واتقانا وضبطا ممن لم يزد هذه الزياده ترد احسنت احسنت يبقى الان اذا كانت الزياده غير منافية ولا متعارضة مع أصل الحديث تقبل مطلقة لكن إذا كان هناك نوع من التعارض مثلا زيادة قيدت حديث مطلق أو خصصت حديثا عاما ونحو ذلك لابد أن نقارن بين الراوي الذي زاد والراوي الذي لم يزد هذه الزيادة واضح؟ فإذا كان الذي زاد أحفظ واتقن واضبط قبلنا ايه زيادتهم واذا كان الذي زاد اكثر عددا من الذي لم يزد هذه الزياده قبلنا ايضا ايه الزياده يعني مثلا عشرة روى هذا الحديث تسعه من الرواه زادوا هذه الزياده واحد فقط لم يزد هذه الزيادة يبقى إيه نقبل الزياده واضح يبقى متى نقبل الزياده اذا كان الذي زاد اكثر حفظا واتقانا وضبطا او اكثر ايه عددا واضح والعكس بالعكس اذا كان الذي زاد هذه الزياده اقل في الحفظ والاتقان والضبط رددنا هذه الايه الزياده وكذلك اذا كانوا يعني اقل عددا ايضا رددنا هذه الايه الزياده واضح يا اخوه طيب من يقول لنا حكم زيادة الثقة حكم زياده الثقه فضل. طيب إذا كانت, كانت زيادة غير منافية لأصل حديث يوضع فيه كانت إيه إذا كانت زيادة منافية لأصل ح نعم فيه إن كان الذي زاد الذي زاد أكثر ضفر أو أكثر على نعم جاء على ضفر على طيب من تستطيع، صح؟ لا عبر انت بأسلوبك، لا اللي جنبك اللي جنبك عبر كذا يعني حاول، حاول يعني. طيب من يا أخوي ممكن يقول حكم زيادة الثقة؟ اه نفس الأخير، فض. حكم زيادة الثقة هي طب إذا كان إذا كان زيادة لا ليس فيها رفعة ولا بعض الحديث. احسنت أما إذا كان فيها للحديث الحديث، فيوضع في حالة إذا كان الله إذا كان دروات السياج دروات السياج أقص أو أحسن من الذي لم يجز، أحسن. إذا كان العدد أكبر، العدد دروات السياج أكبر، أحسن. طيب من ثاني شنو نثبت المعلوم؟ من نشت الكلام يعني؟ يعني تعبّر أنت بالأسلوبك أنت يعني لا. يعني ترتبط بلفظ الكتاب حكم زيادة الثقة من طيب الحمد لله واضح الحمد لله طب أنا من من وكان عدد كتير صح, صح نعم يعني هو منا... منافيه يعني إيه؟ يعني مثلا هذه الزياده تخصص ايه يعني حديثا عاما او تقيد حديثا ايه مطلقا هذا معنى الايه يعني المنافيه واضح يعني الزياده يعني قيدت حديثا مطلقا او خصصت حديثا عاما واضح اذا كانوا اكثر عددا فهذه الحاله ايه تقبل هذه الزياده واضح لان الخطا عن بعيد عن الجماعه يعني الجماعه يبعد عنهم الايه الخطا بخلاف الـ الـ الواحد واضح على على لا احنا قلنا ليس لها حكم مطلق ليس لها حكم ثابت واحد عن في يعني مثلا احنا قلنا حكمنا على زيادة زائدة ابن قدامى وكان يحركها بانها شاذله طب طبق كده طبق اللي احنا درسناه هدي الزيادة منافية ولا مش منافية سنة بس يعني الان نريد ان نطبق الايه القاعدة وكان يحركها منافية ولا غير منافية منافية لان ال يعني ال ال الباقون قال يشير بالايه يشير بالسباب اشارة فقط قال زيادة وكان يحركها طيب دي فيها نوع ايه نوع نوع منافاة طيب الان ننظر الذي زاد هذه الزياده كام واحد والذي لم يزد <تصفيق> نعم <تصفيق> اثنى عشر راويا وفيهم من هم احفظ من زائدة طب نحكم عليها بالقبول ولا بالشذوذ زوز بش واضح لو كان احفظ واحد لو كان احفظ لكن هو يعني خالف اثنى عشر راويا وفيهم من هم احفظ منه كابن عيينة والثوري واضح يا أخوة يوم الآن نطبق القاعدة وكان يحركها فيها نوع منافاة ولا لأ فيها نوع منافاة ولا لأ, لأ لأن الـ الـ الـ يعني ال ال الرواة الأكثر عددا قالوا كان يشير بالسبابة هو قال وكان يحركها فحديث زيادة فيها نوع منافاة طيب ننظر الآن الذي زاد هذا الحديث يعني أحفظ او اكثر عددا وجدنا ان زائدة واحد فقط هو الذي تفرد بهذه الزيادة وخالف اثني عشر راويا وفيه من هم احفظ من زائدة بن القدامى فهذا الذي دعا جل العلماء يحكمون على هذه الزيادة بانها ايه شازة طب لو فرضنا ان الاثناشر قالوا وكان يحركها وزائدة قال كان يشير بالسبابة فقط ما رأيكم تقبل ولا تقبل في هذه الحاله تقبل ولا تكون ايه لأن لان الاكثر عددا هم الذين رأوا هذه الزياده واضح وكان يحركها اذا قلبنا الايه وقلنا ان الزائده هو الذي قال كان يشير بالسبابه والباقون قال وكان يحركها في هذه الحاله نقبل, الإيه نقبل هذه الزياده لانهم اكثر عددا من زائده يبقى الان ليس هناك حكم ثابت لزيت لزيت الثقة تقبل أحياناً وترد إيه أحياناً على حسب القرائن والمرجحات التي تحيط بالرواية فإذا كان الذي زاد هذه الزيادة أكثر حفظا وإتقاناً أو أكثر عدداً قبلنا هذه الزيادة أما إذا كان يعني أقل حفزاً أو أقل عدداً رددنا هذه الزيادة واضح يا إخوة واضح أنا يعني لكن جل العلماء يعني ردوا حديث ردوا زيادة إيه زائدة وكانوا حديث. هذه أقوى <تصفيق> على الشيطان. لا ضعيف. هذه الرواية لا تثبت. لا هي أقوى على على الشيطان من جبل أحد ولا. لا ده حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. <تصفيق> فيعني اجتهادات علماء يعني لكن جل العلماء. على حكم عليها بالشذوذ الامر يعني فيه ساعة من اختار هذا له وجه ومن اختار هذا له وجه لكن اكثر العلماء على الحكم عليها بالإيه بالشذوذ طيب اه اه اه واضح يا اخويا ننتقل فقره ثانيه ولا نعيد طيب الان ذكر الشيخ امثله للزياده في المتن نقرا هذه الامثله حتى تتضح لنا الزياده قال مثال للزياده التي ليس فيها منافاه ما رواه مسلم يعني الامام مسلم في الصحيح من طريق علي بن مسهر هذا راون عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه من زياده كلمه فليرقه في حديث ولوغ الكلب يبقى قلنا المتن ايه اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا علي بن مسهر روى الحديث فزاد كلمه اللي هي ايه فليورقه يعني اذا ورغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. دلوقتي الايه روايه الجماعه علي بن مسهر رحمه الله روى الحديث إذا شرب الكلب في إناي أحدكم فليرقه وليغسله سبعا واضح؟ فزاد كلمة إيه؟ فليرقه فهذه تسمى إيه؟ زيادة ثقة تسمى إيه؟ زيادة ثقة قال ولم يذكرها يعني هذه الزيادة سائر الحفاظ يعني بقية الحفاظ من أصحاب الأعمش يبقى مضار الحديث على من يا إخوة؟ الأعمش يعني المحطة إن صح التعبير الذي خرج من عند الحديث من الأعمش تلاميذ الأعمش اختلفوا تلاميذ الأعمش ايه اختلفوا فالبعض روى إذا شرب الكلب في إناء احدكم فليغسله سبعة علي بن مصر هو الذي ايه زاد فليرقه فهذه تسمى ايه زيادة ثقة وإنما رأوها كذا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مسر وهو ثقة فتقبل تلك الزيادة يبقى هذه الزيادة مقبولة لأنها إيه ليس فيها منافاة مع إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أسياء مفهومة أصلا من يعني هو مثلا هتغسل الإناء دون أن تريق الماء الذي فيه واضح ولا يعني يعني كلمه فليريق مفهومه من من الحديث يعني اذا شرب الكلب في اناء احدكم هتاخد المايه اللي في الاناء تخليها وتغسل الاناء لا المراد ان انت ايه هتريق الماء او مثلا لو تشرب مثلا في حاجه مثلا شوربه او حاجه هتريق هذه الايه طريق الماء ثم تغسله ايه سبعا لان النجاسة عين النجاسة موجودة في هذا الماء أو في هذا الشيء الذي شرب منه الكلب واضح فالزيادة مفاش منافاة مع أصل الحديث واضح فهذه الزيادة ايه؟ تقبل في الحديث ما إحنا قلنا مش احنا, إحنا قسمنا الزيادة إلى ايه قسمين أن تكون غير منافية قلنا دي تقبل ايه مطلقا أما اللي فيها تفصيل إذا كان فيها نوع منافاة واضح ثم قال مثال للزياده المنافية زيادة يوم عرفه في حديث يوم عرفه ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام اكل وشرب فإن الحديث من جميع طرقه بدونها وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح عن ابي عن عقبه بن عامر والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما وطبعا هذه الزيادة ممكن نسميها يا إخوة زيادة منكرة، لإن يقول يوم عرفة أيام أكل وشرب، وهل يوم عرفة يوم أكل وشرب ولا يوم صيام صيام، واضح؟ فهذه زيادة إيه منكرة. أما أيام اليوم النح هو يوم العيد طبعاً أيام أكل وشرب وأيام التشريق، اللي هو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في عيد الأضحى أيام أكل وشرب. أما يوم عرفة، فمعروف إنه يوم إيه صوم. يوم صيام يعني ليس يوم أكل وشرب فهذه زيادة إيه منافية لأصل الحديث وزيادة منكرة واضح؟ نعم. لا حتى الحجاج حتى يعني. لو قلنا الحجاج حتى مش لا يوم عارف الحجاج يوم دعاء وذكر وصلاة وكذا واضح؟ فهذه زيادة يعني زيادة منافية لأصل الحديث وهي زيادة إيه شاذة؟ طيب ننتقل إلى الزيادة في الإسناد يبقى إحنا تكلمنا على الزيادة اللي إيه المتنية يعني الزيادة التي تقع في المتن طيب حكم الزيادة في الإسناد احنا مثلنا بزيادة الإسنادية بالذات اللي الوصل والإرسال يعني الزيادة التي تقع في الإسناد اما باختلاف الوصل والإرسال او باختلاف الوقف والرفع واضح يعني مثلا حديث مثلا يروى عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله واضح جاء ثقة وروى هذا الحديث لكن زاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جاءت ايه ثقة فالثقات اتفقوا على روايته من قول ابن عمر واضح اخوة جاء راون ثقة فرواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى زادل ايه زاده النبي صلى الله عليه وسلم فهذه تسمى زيادة إسنادية طيب ايضا اختلاف في الوصل والإرسال يعني الرواه اتفقوا على, على, على مالك فرواه مثلا عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه مرسل مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ثقه فزاد ايه في الاسناد مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه تسمى ايه زياده اسناديه زياده ايه اسناديه يبقى الزياده الاسناديه كالاختلاف في الوقف والرفع والاختلاف في الارسال والوصل واضح ولا مثل اكثر واضح يعني الزيادة الاسناديه صورة الزيادة في الاسناد كالاختلاف في الرفع والوقف اختلاف في الإيه؟ في الوقف والرفع واضح؟ فبعض الرواه روى هذا الحديث من كلام ابن عمر مالك عن نافع ابن عمر واضح؟ جاء ثقة فجعل هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فزاد ايه فزاد في الاسناد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الحديث مثلا رواه الثقات عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ثقه و عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم و زاد ايه زاد ابن عمر في الاسناد فهذه تسمى زياده اسناديه واضح طيب حكم الزيادة في الاسناد يا إخوة حكم الزيادة في الاسناد الآن أيضا كما كنا في ذات المتن لا تقبل مطلقا ولا ترد إيه مطلقا تقبل تاره وترد إيه تاره واضح على حسب الإيه المرجحات فإذا كان الذي زاد هذه الزيادة يعني أحفظ وأتقن ممن لم يزد هذه الزيادة قابلنا هذه الزيادة. كذلك إذا كان أكثر عددا ممن لم يزد هذه الزيادة. يبقى زيادة في الإسناد أيضا يعني تخضع للقرائن والمرجحات فتقبل إذا كان هذا الراوي الذي زادها أوصق وأحفظ وأتقن وأضبط ممن لم يزد هذه الزيادة. يعني مثلا إذا اختلف على الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر. ثم وهؤلاء يعني جل أصحاب الإمام مالك رأوا هذا الحديث من كلام ابن عمر جاء راون أقل منهم في الحفظ والإتقان فرواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أصح أي رواية أصح إيه؟ عن ابن عمر احسنت وتكون الرواية المرفوعة إيه؟ شاذة تكون الروايه المرفوعة إيه؟ شاذ، لأن هذا الراوي الواحد خالف تسعة من الرواه فقال عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فدي الزيادة خطأ من هذا الراوي ليه؟ لأنه أقل حفظا واتقانا وضبطا من هؤلاء التسعة واضح؟ طيب إذا عكسنا يعني مثلا هؤلاء التسعة رووه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم راو واحد أقل منهم في الحفظ والإتقان فروى هذا الحديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أيهما أصح نعم كسرت العدد اللي هي مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكون رواية الثانية رواية إيه شاذة واضح اذا الزيادة في الإسناد لا تقبل مطلقا ولا ترد إيه مطلقا لكن يعني تقبل إذا كان الذي زاد هذه الزيادة أوسق وأكثر حفظا واتقانا ممن لم يزد هذه الزيادة كذلك إذا كان أكثر عددا ممن لم يزد هذه الزيادة واضح يا إخوة هذه زيادة السقط طيب ننتقل الى الاعتبار والمتابع والشاهد الاعتبار والمتابع والشاهد عندنا 3 سلاس او ثلاثه مصطلحات المصطلح الاول الاعتبار والمتابع والشاهد والاعتبار هو البحث عن المتابعات والشواهد يبقى إذا قيل لك عرف الاعتبار تقول الاعتبار هو البحث عن الشواهد والمتابعات يبقى عندما أبحث عن المتابعات والشواهد في مصادر السنة هذا يسمى بالإيه؟ بالاعتبار البحث عن المتابعات والشواهد يعني مثلا الإمام مالك رحمه الله روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن أو مثلا الشافعي رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الشافعي تلميذ من؟ تلميذ مالك ومالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعندما أبحث عن متابعات وشواهد لهذا الحديث مثلا هل تابع الإمام الشافعي أحد من الرواه؟ أم لم يتابعه أحد يعني هل أحد من الرواه روى هذا الحديث عن الإمام مالك غير الشافعي هذا معنى إيه؟ المتابعات فنجد مثلا أن عبد الله ابن مسلمة القعنبي تابع الإمام الشافعي في رواية هذا الحديث عن الإمام مالك فهذه تسمى إيه؟ متابعه يعني جاء أخ يخبرك بخبر واضح؟ ثم جاء أخ آخر أخبرك بالخبر نفسه هذا الثاني يسمى إيه؟ متابعة يعني تابع الأخ الأول الذي أخبرك بهذا الخبر طب إذا جاء ثالث أخبرك بالخبر نفسه تسمى أيضا إيه؟ متابعة وشأن المتابعة أنها تقول, إيه؟ تقول خبر يعني تزيد الحديث إيه؟ قوة إلى قوته يعني لو أخبرك أحد بخبر لربما ترددت في قبول هذا الخبر يعني جاء مثلا أخ وقال الشيخ فلان قال كذا فلربما ترددت في قبول هذا الخبر لكن إذا جاء أخ ثان وأخبرك بالخبر نفسه عن هذا الشيخ ماذا يحدث عندك تزداد إيه؟, تزداد إيه يقينا طب إذا جاء ثالث تزداد يقينا إيه أكثر. طب إذا جاء رابع وهكذا فشأن المتابعات يا إخوة أنها تقول تقول الحديث وتزيد الحديث قوة إلى قوته واضح فالبحث عن المتابعات والشواهد في كتب السنة أو في مصادر السنة هذا يسمى بالإيه؟ بالاعتبار هذا يسمى بالإيه؟ بالاعتبار فالاعتبار هو البحث عن المتابعات والشواهد في كتب السنة هل تابع أحد الشافعي رحمه الله في رواية هذا الحديث عن الإمام مالك أو تفرد بهذا الحديث البحث في مصادر السنة يعني كالكتب الستة ومسند أحمد والبخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والمنتقى لابن الجارود ببحث في كتب السنة عن المتابعات البحث والتفتيش هذا يسمى بالإيه بالاعتبار هذا يسمى بالإيه بالاعتبار، فإذا قلت لك عرف الاعتبار تقول هو إيه البحث عن الشواهد والمتابعات أين تبحث نبحث في كتب السنة واضح التي روت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد واضح حتى ننظر هل تابع أحد من الرواه الإمام الشافعي في روايته هذا الحديث عن مالك أم لم يتابع هل تفرد أو لم يتفرد وقلنا إن فائدة المتابعات أنها تقوي إيه تقوي الحديث تقوي الخبر يعني تزداد يقينا بأن هذا الحديث صحيح هذا شأن المتابعات أنها تقوي الحديث كما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ما معنى ليطمئن قلبي أي لكي يزداد إيمانا ويقينا واضح الرؤية شيء والإيه والخبر شيء آخر فعندما ترى الشيء تزداد إيه؟ تزداد يقينا وتزداد إيمانا كذلك بكثرة هذه المتابعات يعني الإمام فلان روى الحديث والإمام فلان وفلان وفلان كثرة هذه المتابعات تزيدك إيه؟ يعني يقينا وأن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف لو تفرد به راو واحد فهذا الراو الذي تفرد قد يخطئ رب... لربما أخطأ لكن إذا توبع تابعه الرواه فهذا يعني يزيدك يقينا وقوة في قبول هذا الحديث واضح؟ يبقى إذن الـ الـ الاعتبار هو البحث عن المتابعات والشواهد طيب ننتقل إلى تعريف المتابعة ما معنى المتابعة؟ نقول المتابعة هي موافقة الراوي غيره في اللفظ أو المعنى مع اتحاد الصحابي موافقة الراوي غيره أو إن شئت تقول موافقة الراوي لغيره يعني باللام أو بدون اللام في اللفظ أو المعنى موافقة الراوي غيره في اللفظ أو المعنى مع اتحاد الصحابي مع اتحاد الصحابي واضح؟ نعم يبقى موافقة الراوي غيرا في اللفظ أو المعنى مع التحاد والصحاب يعني أخ جاء عليك وأخبرك أن عقد ابن الشيخ طارق إن شاء الله بعد العصر في مسجد الضماطي طيب جاء أخ ثاني وقال عقد ابن الشيخ طارق بعد العصر في مسجد الضماطي الروايه الثانيه تسمى متابعة متابعه ليه لان هذا الاخ الثاني وافق الاخ الأول الاول مع اتحاد الايه مع الصحابه واضح فهذا قيد في الايه في المتابعه يبقى موافقه الراوي غيره في اللفظ او في المعنى يعني مثلا الاخ الاول قال عقد ابن الشيخ طارق بعد العصر في مسجد الضماطي الثاني قال إيه زواج نجل الشيخ طارق في مسجد الدماتي بعد العصر ده اتحاد في اللفظ ولا المعنى المعنى ان الاول قال ايه ابن والثاني قال ايه نجل وابنه هي ايه نجل بس هو روى الخبر بالمعنى فالموافقه سواء كانت في اللفظ ام في الايه في المعنى يعني لا يشترط ان تكون الموافقه في اللفظ لو حتى وافق في المعنى تسمى ايه متابعه يبقى اذا المتابعه هي ايه موافقه الراوي غيره في اللفظ او في المعنى مع اتحاد الصحابي هذا قيد مع اتحاد الايه مع اتحاد الصحابي يعني مثلا الامام الشافعي روى حديثا عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح ف وروى هذا الحديث ايضا عبد الله ابن مسلمه القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الروايه الثانية تسمى ايه تسمى متابعه ليه لان عبد الله ابن مسلمه القعنبي وافق من لا شافعي استاذ حضرتك القعنبي رواه عن مالك القعنبي رواه عن مالك والشافعي رواه عن مالك يبقى القعنبي وافق من الشافعي واضح يعني هو اتحد معه في الروايه عن مالك واتحد الصحابي اللي هو ابن عمر فدي تسمى إيه متابعه يبقى المتابعه هي إيه موافقه الراوي غيره في اللفظ او المعنى مع اتحاد الصحابه طب الشاهد بقى الشاهد موافقه الراوي غيره في اللفظ او المعنى مع اختلاف الصحابه مع اختلاف الايه الصحابه يبقى اذا اختلف الصحابي نسميه شاهدا وده اتحد الصحابي نسميه ايه؟ متابعه تاني يبقى الشاد هو موافقه الراوي غيره في اللفظ او المعنى مع اختلاف الصحابي هو نفس تعريف المتابعه لكن المتابعه مع اتحاد الصحابي والشاد مع اختلاف الايه؟ الصحابي واضح يعني مثلا القعنبي في الروايه الاولى راوا الحديث عن, عن, عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم القعنبي روى هذا الحديث عن مالك عن نافع عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الروايه هنا تسمى ايه شاهد تسمى ايه شاهدا تسمى شاهدا طيب يبقى يبقى المتابعه مع اتحاد الايه يبقى المتابعه مع اتحاد الصحابي والشاهد مع اختلاف الصحاب واضح يا اخوه واضح لا مش واضح تاني يبقى المتابعه موافقه الراوي غيره في اللفظ او المعنى مع اتحاد الصحابي يعني القع عن مالك عن نافع عن ابن عمر يبقى روى الحديث من طريق ابن عمر يبقى هنا تسمى متابعه طب الشاهد موافقه الراوي غيره في اللفظ او المعنى مع اختلاف الصحابه واضح طيب من يعرف لنا بقى المتابع والشاهد تفضل المتابع والمتابع الراوي يعني اذا يعني إذا يعني نسيت المتابع فيها ايه متابعه يعني يعني ايه مع اتحاد الصحابه يعني المتابعه من اللفظ يظهر النافيه ايه موافقه في الصحاب والشاهد مع اختلاف الصحاب اذا نسيت يعني نعم المتابعه المتابعه متابعه الراوي في اللفظ المعنى مع الصحاب الشاهد هو الراوي في اللفظ او المعنى مع اختلاف الصحاب نعم استاذ الشيخ فضل اه المتابعه هو الراوي والله الشاهد ده هو الشاهد استنى الشاهد يا نفس احسنت يعني موافقه الراوي غيره في اللفظ او المعنى مع اختلاف الصحابه تاني حد يقول تاني يا جماعه عشان نحفظ تفضل يا احسنت طب الشاهد موافقه القراوي لغير الاضواء في لحظه معانا مع صح احسنت طيب الشئ المتابعة ثاني الأخ اللي ورا اتفضل اتفضل <تصفيق> اه ده الحاج اللي جنبك ايش كده واضح يا اخوه يبقى لان الدرس مهم درس المتابعات والشواهد مهم يعني في اسئله كثيره في الاختبار عرف الاعتبار عرف المتابعه عرف الشاهد يعني الحمد لله اسئله سهله طيب نعم المتابعه تنقسم الى قسمين المتابعه ايه تنقسم إلى قسمين ص 137 المتابعة تنقسم الى قسمين يبقى الآن عرفنا يعني ايه الاعتبار المتابعات الشواهد يبقى البحث يخ وبا عن المتابعات والشواهد في كتب السنة يسمى بالإيه بالاعتبار يعني الوسيلة إلى الوقوف على المتابعات والشواهد هي الإيه الاعتبار يعني الوسيلة هي الاعتبار البحث والتفتيش في كتب السنة حتى نقف على المتابعات والشواهد هناك المتابعة تنقسم إلى قسمين. تم ومتابعي قاصر يبحان المتابعي تنقسم إلى قسمين هذا سؤال مثلاً أكمل تنقسم المتابعات إلى نوعة ونوعة يبحان المتابعي تم ومتابع قاصر طيب ما المتابعي التم وما المتابعي القاصر المتابعي المتابعي التم موافقة الراوي غيره في شيخين مباشر. موافقة الراوي غيره في شيخ المباشر تسمى متابعه تمة طيب يعني إليك المثال الشافعي يروي الحديث عن مالك المتابعه تمة موافقة الراوي غيره في شيخ شيخ في شيخ المباشر موافقة الراوي لغيره في شيخين المباشر نضرب مثالا للمتابعة التام الإمام الشافعي يروي حديثا عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب وجدنا القعنبي يروي الحديث نفسه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقعت الموافقة في في الشيخ المباشر اللي هو الامام مالك احسنت يبقى الموافقه هنا عن من مالك ومالك شيخ من الشافعي يبقى القعنبي وافق الشافعي في شيخه المباشر اللي هو مالك رحمه الله واضح هذه المتابعه الايه التامه يبقى المتابعه التامه موافقه الراوي لغيره في شيخه المباشر طيب طب المتابعه القاصره موافقة الراوي لغيره في شيخ شيخ فمن فوقه موافقة الراوي لغيره في شيخ شيخ فمن فوقه يعني مش في الشيخ المباشر بقى في شيخ شيخ اللي هو مين نافع أو فمن فوقه يعني المهم ألا تكون في شيخ المباشر واضح؟ يبقى المتابعه القاصرة موافقة الراوي لغيره في شيخ شيخ فمن فوقه واضح يا اخوه طبعا علم الحديث محتاج ايه محتاج حفظ نحتاج حفظ لكن الاقرب مثلا يعني حتى يعني لا نسقل على حضراتكم اقول لك المتابعات تنقسم الى نقط ونقط يعني انا عندي يعني اذا كان الامر صعبا احاول ابتعد عنه يعني يصعب على بعض الناس يعني يعني دا كان يعني يصعب على بعض الناس احاول ابتعد عن السؤال الصعب واتي بالحديث بالسؤال السهل المتابعات تنقسم الى نوعات نوعات يبقى متابعات ايه تامه ومتابعات قاصره وعرفنا المتابعات تامة والمتابعه الايه القاصره طيب في سؤال في الجزء اللي فات في سؤال عرف الاعتبار عرف الشاهد عرف المتابعه المتابعات تنقسم الى متابعات تامه ومتابعات ايه قاصره واضح ندخل في الباب الثاني وهو باب الجرح والتعديل طيب الجرح والتعديل ما الجرح وما التعديل الجرح هو وصف الراوي بما يقتضي رد حديثه يعني نقول هذا الراوي كذاب هذا يسمى ايه جرحا هذا الراوي ضعيف هذا الراوي كذاب هذا الراوي دجال من الدجاجله هذا الراوي مغفل هذا الراوي سيء الحفظ فهذا يسمى إيه جرحا يعني وصف الراوي بما يقتضي رد حديث ما الثمرة المترتبة على وصف الراوي بأنه كذاب لنا أرد إيه حديثه يعني لو روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نقبل منه هذا الحديث ولا كرام هذا معنى الجرح وصف الراوي بما يقتضي رد حديثه طب التعديل عكس وصف الراوي بما يقتضي إيه قبول حديثه كان يقال مثلا في الراوي ثقة أو ثبت أو عد أو من الحفاظ أو من الأمة أو من الثقة ثبت أو ثقة حافظ أو بخن بخن أو ثقة ثبت ونحو ذلك من الالفاظ التعديل يبقى التعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول حديثين يعني إذا قيل في الراوي ثقة إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قبلنا إيه حديثه فالإمام مالك رحمه الله ثقة فنقبل حديثه مثلا عبد الله بن الهيع ضعيف فنرد إيه حديثه طيب شروط قبول الراوي متى يكون الراوي ثقة شروط قبول الراوي يعني الإمام مالك رحمه الله لماذا قبلنا حديث الإمام مالك ليه؟ لأنه, ع... لانه عدل ضابط احسنت يبقى شروط قبول الراوي ان يكون عدلا ضابطا والعدل هو الدين الراوي العدل هو الراوي ايه الدين الذي يعني ياتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات هذا الراوي العدل يعني الراوي المحافظ على الواجبات ويترك المحرمات والراوي الضابط هو الراوي ايه الحافظ يبقى بمعنى الايه فإذا فاذا كان الراوي عدلا ضابطا قبلنا حديثه واذا فقد شرطا من هاتين من هذين الشرطين رددنا ايه حديثه يعني اذا كان دينا لكن ليس ضابطا لا نقبل حديثه واذا كان من احفظ اهل الارض لكنه فاسق لا نقبل ايه حديثه يبقى شروط قبول الراوي ايه يبقى اكمل شروط قبول الراوي اكمل العداله والضبط يا جماعه الاخ اللي بيتكلم يعني الاخ داخل بيسلم على الاخوه اخ داخل يسلم والاخوه تتكلم يعني معلش ده ليس درس يعني هل يعقل ان يتصور ان انت داخل مثلا مجلس علم يعني تسلم على الاخوه وتصافحهم بيدك لا يعني عندما تنتهي الى مجلس العلم تجلس وفي وقار وصمت ولا تتحدث مع احد حتى تستفيد ولا لا اما ان ادخل مجلس علم واصافح الاخوه والمحاضر مثلا بيتكلم يعني هذا ليس من يعني ليس من توقير حديث النبي صلى الله عليه وسلم امام مالك رحمه الله يعني او صحابه يعني خلينا في الصحابه عندما يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم كان على رؤوسهم الايه الطير يعني الطائر عندما يقف يعني على شيء لا يتحرك يطمئن فالصحابه كان على رؤوسهم الطير يعني الطائر يقف ولا لا يشعر باي ايه باي شيء لان هو شيء لا يتحرك فهو يشعر بطمانينه هكذا الصحابه كان على رؤوسهم الايه الطير لا يتحركون ولا يعبسون ولا يتكلمون واضح أما أن أدخل المجلس وأصافح فلان وأسلم وأتكلم والمحاضر يتكلم هذا يعني ليس من توقير حديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب يبقى اذا شروط قبول الراوي إيه؟ العدالة والضبط هذا سؤال مهم يبقى الراوي الثقة هو الراوي إيه؟ العدل الضبط بما تثبت العدالة يعني كيف نعرف أن هذا الراوي عدل تعرف العداله بنص امام من ائمه الجرح والتعديل هذا موجود في الكتاب يبقى نص امام من ائمه الجرح والتعديل نعم خوارج من العداله ولا مش لا من عداله عداله في عمل, أي عمل ليس عدلا نعم تثبت عدالة الراوي اما بنص امام من ائمه الجرح والتعديل كما لو قال احمد رحمه الله في الراوي هو ثقة فنعرف بذلك ان هذا الراوي عدل الامر الثاني الاستفادة والشهرة الاستفادة والشهرة هل يشك احد في ان الامام مالكا رحمه الله عدل هل يشك احد في هذا كيف عرفنا عدالته بالاستفادة والشهر واضح الإمام أحمد كذلك الشافعي ابن عيينة الثوري الزهري فهؤلاء الأئمة غرفت عدالتهم بالاستفادة والشهر يبقى تعرف العدالة إما بنص إمام من أئمة الجرح والتعديل كإمام أحمد شعبة البخاري يحيى بن معين أو بالاستفادة والشهرة الاستفادة والشهرة طيب. كيف يعرف ضبط الراوي يعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين في الروايه فإن وافقهم في روايتهم غالبا فوضابط ولا تضر مخالفته النادرة لهم فإن كسرت مخالفته لهم اختل ضبطه ولم يحتج, ولم يحتج به يبقى كيف يعرف ضبط الراوي فيعرف ضبط الراوي بعرض أحاديسه ومروياته على روايات الثقات فإن وفقهم فهو ضابط وإن خالفهم فهو غير ضابط يعني مثلا يحيى بن معين رحمه الله كيف يعرف أن هذا الراوي ضابط أو أن هذا الراوي سيء الحفظ يحيى بن معين يعرض روايات هذا الراوي على روايات الثقات فإن وافقهم فهو إيه ثقة وإن خالفهم هو ضعيف يعني هذا الرواب مثلا روى مئة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روا كم مئة حديث وافق الثقات, 90 الثقات في تسعين حديثا وافق الثقات في إيه؟ في تسعين حديثا إذن نحكم على هذا الرواب أنه إيه؟ ثقة لأن الغالب عليه موافقة إيه؟ الثقات طيب إذا خالف في تسعين حديثا يبقى إيه؟ ضعيف فمثلا أبو حنيفة رحمه الله كيف عرف العلماء أنه ليس بضابط في الحديث هو إمام في الفقه لكن كيف حكم العلماء عليه بأنه سيء الحفظ أبو حنيفة رحمه الله روى ستين ومائة حديث روى إيه مئة وستين حديثا خالف أسقاط في خمسين ومائة يعني أسقاط خالفوه في خمسين ومائة ووافقوا في عشرة احاديث فعرف العلماء انه ليس ايه بضابط في الحديث واضح لان هو خالف الثقات الاثبات في خمسين و فقالوا هو متروك في الحديث او ضعيف جدا في الحديث وهذا ليس ايه ومستغرب يعني مثلا حفص بن سليمان الذي نقرا بقراءته حفص بن سليمان الإمام في القراءات هو إمام في القراءات رواية حفص عن عاصم ومشتهرة جدا في كثير من بلدان المسلمين يعني كتب الله عز وجل لها الانتشار والقبول حفص كان ربيبا لعاصم يعني كان ابن زوجتي عاصم ابن ابن النجود فكان حفص ربيبا لعاصم ابن ابن النجود كان ابن زوجتي فتربى في حجري فقرا عليه القران وانتشرت قراءته في بلدان كثيرة حفظ بن سليمان هو امام في القراءات متروك في الحديث كيف عرفنا انه متروك في الحديث عرضنا رواياته على روايات الثقات الاسبات فوجدناه إيه؟ كثير المخالفه فحكمنا عليه بانه متروك في الحديث بالرغم انه ايه امام في القراءات واضح يعني هذا ليس بمستغرب أن ان يكون العالم إماما في فن وضعيفا في فن آخر هذا ليس بمستغرب يعني واضح كذلك أبو حنيفة رحمه الله إمام في الفقه لكن إيه والناس عيال عليه في الفقه لكن في الحديث هو مطروك وضعيف جدا واضح فيعرف ضبط الراوي بعرض رواياته على حديث الثقات فإن وافقهم كان ثقة ضابطا وإن خالفهم كان يعني غير ضابط واضح؟ طيب هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببه؟ الراجح اكتب بقى الراجح أن التعديل والجرح يقبل بدون بيان سببه الجرح والتعديل يقبل بدون بيان سببه إذا كان من إمام يعتمد قوله في الجرح والتعديل تاني يبقى يقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببه إذا كان من إمام يعتمد قوله في الجرح والتعديل يعني الوقت الإخوة أنا معي الآن مثلا 100 جنيه الآن معي 100 جنيه ذهبت إلى صيرفي قلت له والله أنا أريد أن أعرف هل هذه المئة مزيفة ولا حقيقية أنا ذهبت إلى إيه صيرفي إلى أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالصيرفي أمسك المئة ونظر فيها وقال هذه إيه مزيفة هل يعني أسأله عن السبب إذا لم, إذا لم يبن لي السبب هل هذا يقدح في كلام هذا الصيرفي؟ لا ليه؟ لأنه ممن يعتمد قوله في هذا الباب أنا ذهبت إلى رجل متخصص في هذا العلم وسألت عن هذه المئة هل هي مزيفة أم حقيقية؟ كذلك إذا كان الجرح والتعديل ممن من إمام يعتمد قوله في الجرح والتعديل فلا نحتاج إلى بيان سبب الجرح أو إلى بيان سبب التعديل فإذا قال الإمام أحمد فراوي ضعيف؟ لا يشترط أن يبين سبب الضعف واضح أو قال مثلا كذاب أو مطروك أو ليس بشيء أو دجال لا يشترط أن يبين لسبب سبب الضعف يبقى الخلاصة الآن يقبل الجرح والتعديل دراجه من غير بيان السبب إذا كان صادرا ممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل يعني إذا كان من أهل من العلماء المتخصصين في الجرح والتعديل يعني عملا بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون واضح يا أخوة طيب هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد صاد 140 هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد نعم يعني يكفي أن يعدل الراوي عالم من علماء الجرح والتعديل هذا يكفي يعني إذا وجدنا الإمام أحمد رحمه الله وسق رجلا أو ضعفه وليس في هذا الرجل إلا قول الإمام أحمد اكتفين به فيقبل الجرح والتعديل من إمام واحد من أئمة الجرح والتعديل رواية التائب من الفسق حكم رواية التائب من الفسق تقبل رواية التائب من الفسق يعني إذا كان مثلا هذا الراوي فاسقا ثم تاب تاب الله عليه وتقبل روايته لكن إذا كان هذا الراوي عرف بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تاب لا تقبل روايته مطلقا يعني هذا الراوي كان كذابا ثم تاب وحسنت توبته يعني تاب من الكذب هل تقبل روايته بعد ذلك لا لا تقبل روايته وان تاب من الكذب هذا يعني فيه زجر وتغليظ للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يبى الفسق يعني اذا تاب من الفسق تقبل روايته لكن اذا كان كذابا وتاب لا تقبل ايه روايته <تصفيق> لا. لا اذا كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني راون عرف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب وحسنت توبته ثم بعد ذلك حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تقبل روايته أو لا فالعلماء لا يقبلون روايته حتى وإن تاب من الكذب توبته بينه وبين الله يعني إذا حسنت توبته خلاص يعني يغفر لهم ما قد سلف لكن لا تقبل روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الإيه الزجر والتغليظ يعني لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على غيره الذي يكذب هذا يصير الكذب شرعا يعمل به ليوم يوم القيام فمن باب الزجر والتغليظ العلماء لا يقبلون رواية الكذاب وإن تاب من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان لا يصلي مثلا وتاب تكبر روايته إذا كان مثلا يشرب الخمر ولعزو بالله أو يسمع الغناء واليازب بالله وتاب تقبل روايته إلا الكذب لا تقبل روايته وإنتاب من الكذب حكم رواية من أخذ على التحديث أجرًا لا يعني حكم رواية من أخذ على التحديث أجرًا يعني إذا كان يعني يأخذ أجرًا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض العلماء لفقره كان يحدث باجره واضح فهل تقبل روايته او لا تقبل فالبعض قال لا تقبل روايته كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبي حاتم والبعض قال تقبل كأبي نعيم الفضل بن دكين والفضل بن دكين كان يعني يأخذ أجرا على الحديث يعني كان متفرغا لتعليم الناس وكان ياخذ اجرا واذا عتب في ذلك يعني قال يعني انا عندي مثلا اولاد وكذا واذا تركوا يعني جاعوا فهو اضطر ان ياخذ اجرا على الحديث لأنه هو كان متفرغا لتعليم الناس فالامر في هذا واسع يعني اذا كان محتاجا ويعني واشتغل بتعليم الناس فلا باس ان ياخذ اجرا على الحديث طيب حكم رواية من حدث ونسي حكم رواية من حدث ونسي تعريف من حدث ونسي هو الا يذكر الشيخ رواية ما حدث به تنميز عنه يعني حدث بحديث ثم نسي أنه حدث بهذا الحديث واضح؟ فهل تقبل هذه الرواية أو لا تقبل فحكم روايته الرد إن فاه نفيا جازما بأن قال ما رأيته قد أو هو يكذب عليا ونحو ذلك والقبول إن تردد في نفيه كان يقول لا أعرفه أو لا أذكره ونحو ذلك فهذا أيضا يعني يعني لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا هذا يعمل بالقراءن يعني إذا كان الذي روى عنه ثقة وهذا الراوي يعني كان ضابطا لحديثه فتقبل رواية هذا الإيه الراوي عنه وإن كان نسي أنه حدث بهذا الحديث طالما أن الذي روى عنه إيه؟ ثقة من الثقة وذكر مثالا لذلك قال ما حدث به ربيعه ابن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال الدروردي حدثني به ربيع ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل يعني سهيل حدث بهذا الحديث ثم نسي أنه حدث بهذا الحديث واضح؟ فحدث وإيه؟ ونسي فلقيت سهيلا يعني الدروردي لقي سهيلا في طرق من طرق المدينة فسألته عنه يعني قال لو هل حدثت بحديث؟ قض النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد فلم يعرفه يعني إيه لم يعرفه يعني مالش لأن إيه نسيت أو كذا قال لم لم أعرف فقلت حدثني ربيعته عنك بكذا طبعا ربيعه من شيخ إمام مالك يعني مش, مش ربيع الرأي شيخ إمام مالك فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبد العزيز لو الدراردي عن ربيعه عني اني حدثتهم عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا عن بكذا يعني هذا من من ورع سهيل بن ابي صالح حدثني الداروردي عن ربيعه اني حدثته بكذا عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يذكر هل حدث بهذا الحديث او لا لكن يعلم ان ربيعه ثقه ورجل يعني عنده ورع وعنده ديانه لا يمكن ابدا ان يكذب عليه فقال كان يقول حدثني الدارودي عن ربيعه اني حدثته بهذا الحديث عن ابي صالح عن ابي غرير واضح وهذا, وهذا يعني من ورع سهيل بن ابي صالح هو يعلم ايضا قدر ربيعه الرأي فهذا يعني من حدث ونسي من حدث وايه ونسي نعم طيب يا نقف إن شاء الله هنا أحد عنده سؤال يا أخوة في اه يعني إذا اجتمع في راون واحد حد شو من يا جماعة أحد شو من المجلس أحدش هتكلم اللي يتكلم إن شاء الله في <تصفيق> الامتحان إذا اجتمع في الراوين واحد جرح وتعديل هل نقدم الجرح ولا نقدم التعديل جرح <تصفيق> لا شيء لو عدد عدد لا هو الاصل اننا نعمل بالجرح والتعديل معا ونحاول ان نرجح بين القولين او نختار قولا وسطا يعني لا نهمل الجرح ولا نهمل التعديل يعني نعمل بالجرح والتعديل معا اما ان نرجح التعديل على الجرح وإما أن نرجح الجرح على التعديل وإما أن يعني نستخلص قولا وسطا في هذا الراوي واضح فمثلا إذا كان متكلما فيه هذا الراوي فمثلا بدلا من أن يكون ثقة يكون إيه؟ صدوق طبعاً الصدوق في مرتبة أقل من الثقة فإذا وجدنا الراوي مثلا اختلف فيه العلماء البعض والثقة والبعض جرحه فننزله من رتبه الثقه الى رتبه الصدوق هذا ايضا من من المرجحات يعني نجمع بين كلام المعددين وبين كلام المجرحين واضح طيب احيانا يكون الجرح يعني الجرح غير صواب يعني يعني الجرح احيانا يكون خرج مخرج الشده ويعني يكون جرحا في غير محل اذا تاكدنا من ذلك بالقرائن ففي هذه الحالة نرد الـ الجرح يعني بعض الناس عنده شدة في الجرح يعني عنده شدة في الجرح يعني شديد في الجرح فإذا خالف هذا الراوي أو هذا الناقد الذي يعرف بالشدة خالف من هو أثبت منه وأوسق منه ففي هذه الحالة قد نرد هذا الـ التجريح واضح إذا لم يكن له يعني برهان أو دليل فالمهم أننا نرجح بين أقوال المعدلين وأقوال الأيه المجرحين لا نؤمل الجرح ولا نؤمل التعديل وهناك طبعا مرجحات كثيرة هذه المرجحات تعرف بالقراءة في كتب آل العلم رحمهم الله واضح إخوة؟ نعم طيب نختفي إن شاء الله بهذا القدر وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين